وريون آقذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين كانوا قليلا مِنَ الليل ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هم يستغفرون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 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورد في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتى حديث ضيف إبراهيم المسرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم ممترون فراغ إلى أهله فجاء بعيدا سمين. فقربوا إليهم قال ألا تأخذون فأوجس منهم سيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.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 قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من لنرسل عليهم حجارة من طين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 وَذَكَرْنَا فِيهَا آيَةَ الَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 إِلَّا رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَافَوْ بِهِ بَلْ هُمْ طَوْنٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَرْوُمٍ وَذَكِيرٌ فَإِنَّ